اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بصال إلى يوم الدين أما بعد أنتظرنا في تفسير القرآن الكريم كهذا درسنا ناو قلنا قبل الله وانا آيات من سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم الله وانا قلنا قبل الله Allaha soo arrahnaani naariistaaaranmitka kusi faaysanana habada. Allaha soo arrrahiimi nadhaisiisa garsiya idu doono xalqiigiisaka midha eequ tarabati saatu saadhi qiyaamu wadawaatay Waan shatalqa maru day heina waa kar ay wen yarau haday arkan oodul a si rasuri aya ji sotuda raska runti saaday kaaan yo irridu wa kece sana wayaqu wa lehi siun haada waaan a si wa sihir Sihirkaasa must mir oo soana yo وركب ذروه نبيقه ويه بيني وقتب وحين الراحين اهواؤهم قدت ندود وكله امر ارن بنان ليس من خير او شر مستقر ومك سجناره ورقد جاءهم غير ما وكا ييمد من الانضاء حق وركه امدي لهلغ ما فيه به رابطانا شو ايكو سوغان تهيكمان تلقى رابطانا دو حكمتن حكمت اياه اتميد حكمتن سو باليقاتن حال با فنا توقن الندور كووه ديجه و امبياده الى هاي صوت ديج محيك ديجه عمان قطب الله عليه الشاقاو قف الى هاي اهل النار نما اقو دي راي ديجيت لوت ديجه امبير ادiga samaxii taraya suratul qamar wa sura maqia wa quraanka soo dagay qabla al hijra maani at wa way ayi hanbar samta sida dareedna biga na sallallahu alayhi wa sallam suratul qafi ayba labada suradoodu ku aqijiree eid al adha تعالوا وحي الرحمن بسيه لوذا سورته وعيد ايه وحي مخلوقه باللو بي سي سي علنتي توحيد يا اسواتن ووا هي مقاصدها وين او كلمه اقف فم من كاي كتبد بروح وحي وانا او فلان الى هو سبحانه اقتربت الساعه صعب قيامها ودغت ساعه قيامها إيه إن قيامه بعض دكي دين طيلة صلما ريو الله حسابيه وقلوهت وإدوية دو أيقاماته وقلوهت هذه قدوهت الله عليه وسلم حديث وبيزير ووريي ابنو شريد وطوارينا تاريخ ليسه وكووريي غلاب غلباء كم ندا إيه وقرره ديء غرطة وصحابة الله وكويري إدوية دو انت كحت اي مارك لا يسكن فيري انت تقتي وحلمت هي ما انت ده قرخده بيده انت كحت اي مايل انت, انت كتقتي وقرخ يوصي بعد العسل في ما مضى كما بقي هذا فيما مضى منه ilaa wax aan ku taaranaynaa nafsadeedu ay gacan tiisa ku jirto adduunka ma hare ila waxa ka hare hadii la is garab digo la is dina digo inta adduunka tagtay inta hartay maalinkan aad baan joogno inta tagtay inta hartay dhal soo fiiriyo maana mar wax yar ka hare maxuu markuu sidaas كن يا افر بغله يا افرت سنه كبدن عيل قبل يجري ايات مك وصاصره اه سومه جديده ماركو وعدو يجرن جبقهوي ماركو حاول كان لها صلى الله عليه وسلم كد ايا كن يا افر بغل قبل سوغري aniga waxa la isoo baxay juuri aniga iyo saacada qiyaamo saas isku garab socoma wuxuu maadigu isla simay farta dahay yuumur sute waxa yir farta bi خرب بالله اذا اصطيح انا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين تروى اسوا فقسمي ساس اه حديث قصه ارتنا والمتواتر والدرجه اوو ساريه الحديث غير صلى الله عليه وسلم الحسين تصو الهي و انا مركز عيسادك و ويناي النبي او كخوجين تنو قميها ايضا هبن جوقبه اصاد دغي لا بو قلا بو اي لا با بو رو و كو كلا دغه لا بيدي عاد لا با بو رو اي لا متبعت كو دغه غار الحراء لكن بنو ادم كهاتيسر وحوس مهش اسوخون او ايسر حق دور هان وحك استولتو سوو حق ما قاطان كفار تي قريشيد وهو حقا ماهر ومصرف لكنه انهداه الهي هو انا سبحانه وتعالى مسردا وحق انه سوي وحق مطهك ضد اهل بعض الكه وحيالها اي كتلبيسين يا حق او ايضا كربان من نخدان وحلو قنعه اسكدا ضد كان انه كو قنعه قوي ايغا رصنايا انكا عايله وحقلوبته markay raahdeen oo ma sikhray qaar gaalawi kamidaw waxay raadeen haddii dadku oran ma sikhray kare antu ganno bay ahaannaga reer ma ka oo kaliye ma خالد لا كين غير ما كان waxaan ahayno la sheega oo sheega la روجه بنت على صدق الرسول يجو اتقى سير رسولك هم بيسي حق نمديسه يرد ويكست معيره ضد حق دار ما مرك سكتو لو وخ لوو عبهيو كما قاطان وح عبينتو وهي انفع علاقف اول بعد يكمقنط او حق دوره طاعت انا سدن بعد كان نو ذا يي رون او وحدي حق قفت اصوح لكن قف ايكاكو انتا انو حقا لدك اللهم وحضينتا وحمقاتا وان يروا هضاي اركان آيةا على مد وخجعتا وتدلوا على صدق الرسول هضاي اركان يُعرضوه كتشستان ويقولوا وحي لها سحر هذا اي ما شاهدنا عليه ما شاهدناه وحان ارقناه سحر وفلفل ساسي لها وهو سحر و سحر كاسو مستمرو سعني معنى هذا سحر او تقايا. او بابا اوو او سحر او سحر او نجد قدب او اسكب بابا اوو وكذبو او وكذبو نبي قوي بيليين وطباقوا وحينا راحين اهوام خبيتان نبي فنو قفل با او بادا قفك الله كما بحيان إما اتباع النبي وإما اتباع الهوى قفكوا إنهم طرحا بالتانكي سيئوكا ليؤوير النبي محمداً دباك جلال صلى الله عليه وسلم إيا قفرا بالتانكي ستبص على طقوة الله رحس وكاذه نبي جوايب بنيا وطبعوا وحينا الرائعين أهواءهم وكل أمر أرهن أمانتس من الخير أو الشر مستقر ومتصر أرهن كستا وصبنانا ومحلو رجل وحلو رجل أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر وحوان ددك مؤمنين تا متقين تا نصر اللقه وطلق لوابعين شنه دو اللقه بلنقا وابعين القوة دي هلاكي قال اللقه وطلق لوابعين نارك وطلق لوابعين أرهن كستا وابعين بونا لكن ارى بعض الوقت يري كره بي مكه هذه طريقه قصومهم وكل امره ارى ان من الخير والشر مستقيم ومصدق معنا ولا قد جاءهم والله لقد حقيقه جاءهم وحقوا اهل مكه من الانباء ورك حقوده انباء وحلوجه من اخبار الامم المهلكه امره الهلاك وركوده وحا ما وركي اوي في وركاس احديس نسدكرن رفقنا شو اكو سكان تاع مستيك ومستر ميمي وحنا لولا جينا اخبارك اللي دول اخيي امبيه حق ديدي سده قوم نو سده رير ع سده رير سبوت سده قوم لو سده فرعون وركه قرانك كورميه قوم qofkii xaqdaraa ruuxu ku weensan hala dariiq ay ku soo xudano xaq diidida quraanka wuxuu xadeeyay in ay tahay dariiq ay ku badbeexaan umadeed markaa waxa uga wax weens lagu weensamo qofkii doonaya من الأنباء أي من أخبار الأمم المكذبة المهلكة أمدي حق البنية لحلقه وردكو دي حقه دواحه أبايمه ما وقياه أبايمه فيه دحليس مستجرور غير طنا شئكو سوغنطا معناه وحلقور غير طنا أخمان طلوغات شوغو كيف بدلو حكمة تنا أطمئة حكمة دو بالقة او ووضح الضينه الى علاجينه قدت لكن الى و فما تقن النذر قوه الدغه حي كديتيان اي عمانك تظله عليه الشقاوه قفك ديله هي, وحلو هي, هي. عمبياد الدجا. عمبياد الدجا. او قدرين وحلمار يحي ان بيده دغه اومله دغته وحقهم طرك رب او اشيغي داي او اشيغان كل قفك النذر ورجع النبي ورسل شيقاتك حق شيرو ماذا نستفاميا قدقنا وحابا نعنى ماذا إننا في الله قدقنا وإسهل الله على معنى فما تبني النذر فما تبني ما فما تبني ما أمفعي أن نذر كوهدك دي قدوه ما أمفعي كتب الله عليه الشقاوه ما أمفعي ما, ما تعالى إلى فَتَوَلَّ كَيْشَيْسَ النَّبِكَ سُوْبَنَوْا عَنْهُمْ عَنْ هَا أُولَئِي مُكَذِّبِينَ كُوَانْ حَقْدِدِيهَا هُمْ مُشْرِكِينَ تَا كَيْشَيْسُ يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِي يَوْمَ دُوَحِي قُلْ تَحَلُّقَ إِلَيَّا يَقْلُشُونَ دَسَوْهُ سَعَطَهُ يَقْلُشُونَ مُكَذِّبِينَ تَا وَ يوم ما مالين كسوبخي دونايت او او ييرهيو اددا املاك شيء شيء او شيء غا سنكورين الله انكروا نفط انكرتو او حساب ادك خش حال اي دولاي سنتي سو بخيان ابصارهم ارك يلكو كأنهم حالا لم يديين اي قبورها كصبحين جراد أيح. اي اي حاصو منتشر فافي مهذعين حال اي اسو دغدغيان سوصبحان الى داعي ملكه يويره يوله صصحاب يقول يوم ومالن مالنكو عصرن عرس إلهي وإنا سبحانه وتعالى ونبي دي سو كو سبرسين يا ولهيه كو ان سيكاستو حق الله و قد بهو اما آيات يا معجزه كاستو لا تسوعا و كو قارين مالن عاال كود اي هليانا كدنبيده سبح فتولى كيتسنار ك سبحانه سبح انهم انها اولئك المكذبي كو مكذبين تهو بينيه كجيسو يقولون وكسوا بحضنا من الأجداء في قبورها يوم ما لنا يكسوا بحضنا يدعو الدائي كي يريه وملك إسرافير كي يريه ويريه إلى شيء ويري. شيء ويريه شيء نكره أو لا انكره أي إلى شيء تنكره النفس شيء ونففيه لك أي انكره وأنا أحكى وحساب وعن الضدك أن أدير جروبين حسابتا ضدك أي آل والاستعمال تاسو أي ضدك أدير جروبين فرحات أي كتاب كودك قابليا مركزه لي ظننت أني ملاق حسابي وليعني عبد الحران أدير أن انحساب وكل مهي سهل سهل سهل ما أنت فرحات يا خير عنك أي ضدك مصيبتك بعيدا و قد كان قد يار غروب الامتحان فاس امتحان لو ديار غروب كان ادون كبحرك بعدن صوت ديار اسك سو فري ستو كو فرح ميد الامتحان كلو ديغو كوارا مدكاس اقيرو دفن سو ديار خوشا ان حال عبد الله الله kanoo xaalay lamidii hinay qubura ka soo baxayaan jiraad du ay ay ka muntashir faafay ay yahaway mid mid lahad laa lamid boos ka socda waska yaaca marka ayagu saansoo kale iska yaacaya ay soo baxayaan ay soo baxayaan oo cihooyin kale duwana ka imana moobina xaal ay degdegayaan qubura ka soo baxayaan ila ميت خلاف يا ميت جبال مرى يا ميت بحيا اني غوخ يلان سو دايا لا فاالم قودو ماجلو ميت ولباده وعد قبسينه تلاقطه وخلوا اودقديا حيس ميشه صر يقول الكافرون غالب وحيلهي هذا ما كان يوم وان مال ما يكون عسر الحرص او كذبت وليريدو اليه رقبلهم قبل هذا المشركين كان يقول لنا بك سوبانو ايه كو بينيي قالوا من نوحي كي سيا بينيي فكاذبو وحي بينييين عبدنا عبدون كي نبي نوح وقالوا وحي ره كوي ره دين بيني كلي يكناك وقالوا وحي ره مجنون هو نوح مجنون ومتوالا وِس دُچي وانا لَگَ خَلِيي أن تبليق الرسالة إن حات دينك ددك گارسينه وا لَگَ خَلِيي وا لو ديري فدعا ربه فدقي رب سيو بريي نبي نوح اني اني مغلوب سمد البابده ذي ينفرني بما إن بيو أيانا كسو فرني بيهسو من همير شب ميا وفجرنا الأرض أقول كنواد الله عمو إلهي عيون النشاة عيون حق إلا بيه فالتقى الماء بيهوا كل مين كوي سمد كيومي يكوي نولك كسو بحي على أمر أرنكر كيسي كو ارنكو قد قديره هوراي لوكا ديري او الهو غو تلا قلاي ميشاس اين اسو يمادان وحملناه نبر نحوا قاطني على ذات الواح على سفينه دونكر كدهن كو قاطني دون تاسو ذات الواح الواح صاحب اه يودو سرن دون تاسو تجري كو سخريدا باعيرنا والأرقينون <سؤال> أنك ويرديينين جزاءاً فعلنا وصمين ما فعلنا من إنجائه وإخراقه وحاً صميناً صميناي وحاً إنان محبت باديني غالبيني <سؤال> قرقيني وحاً نصاس أصميناي جزاءاً أبالمرين دراد دير لمن قفك أن أبالمرين إنو كان هذا كفير إلغو كفيري رسولك ان ترى بصادره لا قبالك دعي او نبي موحى ايا قال مرينين ولا دون توا كتنو وا باقي الى الهيري اياتن علامه معجزه او على لو كرت حاله ايت من الذكر مدون موجود ما هي او واخ ما قادنا wakay fasideba karata adabi adabidi an adabi qanunuh iy wa nuduri wa inzari bigidi idi udigay radki kadashay sen noqday wala qad yassarna alqur'ana wallahi laqad haqiqan yassarna alqur'ana quran kawafuday may lafthan wa ma'nan li daraad day ayya ma u fuudayney fa hal minud dhikirin mid ween sanan ma jiraa oo mawjud ma yahay keebad way beeni day qabla hum qabla haa ulaa mshrikin ilay uu sheegay rasuulkiisa suuban sallallahu alayhi wasallam dariq ay kus aran <تصفيق> رسول ما أسأل الله صلى الله عليه وسلم سيكون أسأل الله بينهما يكون حقاً وكأنه يكون صبراً إن يقول للبابا نتيجة هذا ما أعطي رسول ما أعطيه إنه أنت رعب إنه حق ديدي إلهي وإنه سنة الله دريقه الله إلهي وإنه يكون ملعبت المعامة الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون صبراً إلا وُعِذِ الكذبة وَي بَينِي قَبْلًا قَبْلَ هَؤُلاءِ يُكَذِّبِيرُ كُوان أديگ كُبَينِي نَبي قَصْبَرا هُرتوت وَحَد بَينِي قَوم نوحٍ وَنَبي نوح بَينِي فكذبي وَي بَينِي عَدنا أظُن كَني مُحَها بَينِي كلي قُما دَرِت دَتْكَ مَر كَ حَق لو شَيغو وَاسَب قَف حَقِي حق وَأَكْبَر قَفْ وَاقَفْتِي أُغُ فِئْنَا قَفْنَا وَفَهْمْنَا وَأَسُق waxa loogu yeerayaan waraq ay tahay laakiin laba waa fajiyo inuu xaqaqato waxa marka laga dadbaada aflagaadadis oo abu dhal iyo akmidha waxa weeyaan xaq waay garteen laakiin waxa weeyaan asabiyad iyo waxa ana ugu xebeeya iyo dad weynaha ka absashadiis iyo waxa sa u diiday xaq waxa ugu daran kuwa ku mucrimiin ahaa kale qawan maheen inta diidan haqa ay wax isleeyn haddaad waa diidna ku gaabsataan dadku inantina arkayeen dadku way in kekele tagaayaan inay hadana haqqi eelki si caayan oo انحق انتلت ديدو ايه لكي صلع ايه اللي افلقات ديو لونه تسبل شده بط ارقتيك قابان انيه بلو نوحكا فيدي سبحانه فكذبوا ويدينيين عدنا ادون كيجي وقالوا وحيني رهدين مجنون هو موح مجنون وامتو عالم وزدو جيرا وان اللقاء اريو وان لقار خياباي تبليق الرسالة krisala de rebiisuu de be inu umada gaarsiyana bi kulaga انا مغلوبا بنا انا مغلوبا كيف يريد أولو تعالو جين ففتحنا فعدا فيه وطرتيب يتعقيد مركور رب بريه اجيب دي كمس سوط داري كمس سوط داري ففتحنا وفرنو إلهي أبوار السماع السماع البابة دي بماع من ماع بيحق بغد كفرن بيانك سودي بيانك سوشب بيها سو من همير شبما يحوك شبما يحوك, شبما يحوك. وفجرنا الأرض بوكينا وابد الله إني عيونا إلا حقود إلا بيها بوكينا صوتوفا اوكي وابده قده إلا بيها فوقك سوى بوده كورنا وحاكا صوتاتي بيه فالتقى الماء بيه واخر مينة كوي حركة كيمية كوي ala amrin arin kurkisa kukul men lewu tala garay arin kaso qad gudire hoy lo kadere ila yek ala ku alwahin alwah sahiqa iyu wad suri almasamir dumu asabu bseneye او الهي او يرسنه دول تاسا الوقابي دول تاسو تجريسو عميدا بأعيونا اندهن نكسو عميدون ارقيمون الالينين واردينين جزاء اي فعلنا واسمين ما فعلنا وحن سمين او من انجائه نب المحل بالباد يوأ ايو ومن محهو ايو واغراقين غالبين لما وحنونسهم الجزاء ومفعول من اجل فعل هدوف الله علينا جزاء لاجل جزاء ابل مرين ده دهون دي وسماين ليما احد كي ان ابل مرين والنبي كان احاى من كسو كفر لو كفري رسولكم نعمه نعمه توي الله انه بتعظم للسيد ان بريقانا وطريق النار تكلحه بريقانا بأدونك أن الله قول إلى الله آخرانة تشانكو بدينا كان أدونك أن الله قول إلى الله آخرانة وقال إلى الله وحن نعمه والغسيوك ووهي المجهو قفك ملك الرسول يكتابك الذي أنكفه إليسن وقف محمده وقوه إليه أنكشفه منه أوك عبالك بعيه كفريه ملك الرسول الذي عبالك دعوه لكفريه رسولك أن أبال ملمو إلهي فأسر تذين سكين أباد بادين غالدي كي جدن هلاغني وَلَقَا تَرَكْنَا ها دميرك وحلو عليا السفينة وَلَقَا تَرَكْنَا ها دونت و باقي يلمو إلهي أي أبقائنا ها دونت و باقي يلمي آيةً وباقي اللي حلو لكي هذا صديح معنى لغو فصيرا وباقي اللي دولتي على جبال جودي بورتي جودي أيضا سرناه جرته إلا إيسو غاريم أمضان أمت المحمد أول إشهودي وقو قوك الله عباد دول هرين ومجرين دول واحد ورين ميتين مبين محسيمين ما كووحا إليه الدون كو باقي اللي جنس جيدونه wa abduunka waxa maanta wax lagu kala walaalo maraakiib loo doono marka jinsigi dooba مع ah oo qof kasto quraanka maqlaa oo soo xusana marku maraakiibta iyo doobaha arko ila asalki doontu guuray taasi ولا قد تركنا ها اينفعلت ارنتم ان سمائنا تقوم لحك سمائنا وباقيه اايه من اجزح عليت اا قرانك يا كون رما وخبرك يلا باقي ان لا ورما كما على, علي, على قدره الله وصدق رسله فعل من, من فعل من مدكر من مدكر مثوان سماء وقبر من مدكر متديا من مدكر المثوان سماء موجود ما هي اه المتدوى من تصلاح فكيف صدابي كان أهدو كانوا أهدوا إلهي للعذابي عذابي الدهي قوى من نوحاً عذابي واما قشينا بالكوى هما ما ها عذاب أم لائقة أو عذاب بإربي أين كؤن بقبوسدين رسولك يا مؤمنينتي واحاو آه وحا. فكيف صدابي كان هذا العذابي الدهي يا والنذري ويا مستكرمه حنچا والنذري وين إن داري وثمرت انداري اني كدي ديدي ملي حكاش بقوها ها ملي حكاش كورا وثمرت انداري ولقد والله لقد حقيقه يسرنا وافوا بينوه الى قران للذكر لاجل ذكر وان وئن انت راد يت قدك لو وانينه درته قوفه اي ماي افريكا وافضيت ولا فهمك عرف يروس واه وين تقدر اما سقال سنه جيره اما توران جيره حفظ سنه رقم والله فدي لفظي كتاب اخيو او قرانك كفد مج سببته حديك تومتك ولا اقرا ليره ددكم دد يرا فهمه لكن قران الاثار ما كان لا يرادو قفكه او قونياكه قفكه جاهلك كان غير ما قال كان ريميق كي صوفر في قلبك بين صبا كتاب الله هو فهم اقرا اولي صفاقه كاينه لي تسقدم قبل مايها لكن متول دوا كفايده سنه كتابك فوضايدوي سده قرحرو وكله وحقي بعض القران هو كالعاديه هذا المركب دور يدويره امه الى هيتو قران كتفسير لو اكيد حلا إلى حين صدق الديه ذاك الوعد ا الى حين وضمان قاى قك ان تق يقف في صلا معناها ادون كان انس كبا ديوين اقران انس ال ما ربمانت اليه والله اراه قال فارا الى وهويري من الذكر فهل مدكر من سماء موجود ما كذبت ورد بيدي عاد ببهر حاد فكيف صدبه كان هذا العذاب حداب كيغا ايه والمذوري وثمرت انذاري جهد دا ايه دا مريه كبه قد ينا ايه دانا بلدي مواخرية حاد انا ارسلنا وعد الروح الهي عليهم ببهر حاد كركو ريحا دبايق دبايشا سو سرم قرار علينا هذا في naxim, bas merintisa na pudirnaid, bas kas libeleid on mustamirmin, odein e, e laiomi, okei, ma olen odein e, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, on okei, okei, okei, okei, حال اي لم في رطك قاضي قيت يريد يال كاسو منقئ ان فيك يروك كف غيت فكر فصيره وكان هذه ابي عاد أداب كيغير عذاب عذابي والندري وثمره انذري دي, دي دي ان اديك مركي دي دي دينا مليي كتشي سوق قد والله لقد حقيقه يصر واف ضيموا الى هي القرآن قرآن كوافو دين اللفظا ومعنى للذكر واندراد دين بغفو دين اللي بو وانسنو فحال من مدكرين مدو وانسنو موجود ميا إلهي وإنه حدنا وقلنا وقلنا غير عبد ومهود وي رسول مركي بينيين بالوحي قبعي إلى وحي سبحانه كذبت وي بيني دين عاد وغير رسولهم البير و النبي فكيف سيبوا كان هذا الحبابي حبابي ديدي ان حبابي اي و النذور و ثمره ان ديري ديدي اوديدي مريي كثر ان اننا ارسلنا واضح الا دو شيخ حدار كسو هوا كان ان اننا ارسلنا و قدروا الى الهي عليهم رير عاد كركوده ريحا ضبابين ضايش اسو سر سرن باباي كابو بوان او في يوم نحس باس ما رينتي سان قودر ما رين بلايو لكن ما رين بلايو يو اها هو اها غالبا في النبي عليه الصلاه والسلام لكن حارين كل عذابه جهنم لا تخاف عذابك ادو مارتي اكل مفاصرين فواحد دغان وحي اهيت مالين اربعه او بالو دمبيدو مركا سببك وهيك كقليين وحا يراتن اربعه بالو دمبايسال ليله اربعه كسط او بالو دمبيدو وا مالين بنايو سكراد ديفات فيميغو كلا قرضكو تبي ميل دگني ابار maalim tura ayta arba'a minud dambayri ayri maalin abartiska joogay waxa maalin arba'a minud dambayis la magbuuro wa walu samtay balaay ayaga wa ayaga iyo ma raba wa maalin tu farxay rasuulka alla ay wa maalin farxadee egaa ay ku hede balaay talaba allo naga xoro ilaa ba wa nahmalin bala'iy o sharq ma'an saret ayang so o كانهم قد كل حال ايلمدهين اعجاز ونخل جيت ثمرات يال جيردود جيت ثمرات يال كاسوم من قائم السيمي او سلك كسوسيم يصفق باي خرب ولا راح سميره قد قد ملكتكو جيرو انا غوري انا غوب وعي الطور هو لي الطورته مال خربك مراي يسو عليني ما راح يقولو فني ما راح مركو وافنينه قفق انتي سي كلوه اد مودا جيت لي اون تي لسي مي كيرديس ان سال كي ساملا بيغ اد مودا لا كونفما تكو كوها مد حيوا بربو واحد مودا جيت ل سوسي في سال كي سات مودا وقع موقعه لماذا امرا سبقا يدعي حذرك قال تعالى الى وقعنا والله لقد حقيقا يصرنا والسهل وفوضى الميت القرآن القرآن كلفنا ومعنا للذكر وانسمت درابينا وفوضى ما تطلقوا فهل من مدكر مدوانسمة موجود ميت كذلك والباني دي سمود رير سمود بالمدوري برصوشي ادقائياني بباني فقالوا وحيره هذه ابشر ان الطبيع وما وهم غائما بشر بصر بصركم من ما نغم نغمته بشركم رهيب كربيسه نتبع بشر كما راعنا ان انه ايضا اي ان تبعناه هذا او قيادك لو وحيه المسردين عليها فقط من بيننا مقتاراً عالاً ويهويداً لقد ترتين بيننا بحقنا بل اسكتبت دائماً وحيه المسودة جنه هو نسول ونه بصالح وحيه افلكت دائماً بل اسكتبت دائماً هو نسول كان ونه بصالح كذابه بمبادانه ويهي رهدين بمبادانه ها سوى عشر وكبرين اسلوهي قال تعالى إلى وجه ري سيعلمون ويغاد دونان غداً بهرى برى والولد چه ده حين ينزلو العداب حين ينزلو بهيم العداب مارك عداب شوك سو ده يقوله حين ينزلو بهيم العداب أقوله سيعلمون ويغاد دونانو إلى هير قداً من كمو أهاباي الكذاب بين بدلها بين بلانا الاشروكبر قال تعالى اليه توكيل للرسول الصالح فسلكي سار حاجه الى وكير ان انما مرسل ما قتها شكو ص صارينا فتنه لجل الفتنه امتحان برتي سنه ص صارينا الله ايغا ان امتحارهم فتقبهم ابو السوق مدرسه وسطا في الإسكان السمع وربيهم وعدنا أشكتا أن الماء بيه قسمة قيمة بينهم بين الناس والنات كان أور غير ثموت إياهاشا أي قيمة طولة بمالين الحبي كل شرب كالعب دمنتيس كالعب كالعبي اللي أعلم دمنتيس محتبرون ومدل الصحاب odab kuna naalkube soo haabirayaan calayen hasra kalkele soo haabiray u cadi faraado qalabi waxay u dhawaaqeen aha wa aniga wu, aadien, shan, dee, قال تعالى إليه فكيف صنابه كان أغابي أغابي أغابي دايدي أن أغابي غير سمود إياوه الندور الدبيد دايدي دام نريه كبه الشيخ ألا موشيك عجب كل صدام أغاب إنا أنه أرسلنا وغن قدر مو إله إليه عليهم غير سمود كوركو داي صيحة تنقيرو قيرباس ووحدة تنكلي بيلي وهي صيحة في جبرية ولكن في جبرية فكاروا وعي النقاد كهشيم المحتضر قف في خرده اودايي بربركي كد بافي اوكل قف او خره اريو خره بيغيرو جيل خولها ميلو بحريا marka oodaha uu xarada ka xigayaan waa ooda qalalay awal meeliin ma han de wa usub ooda awal qalalo meeliin soo qaad qaama marka ooda ta dad sooma بربك اسوك الله يهرتي منوخدي حابد يا خشتي يا بربقتي فاصاي مخدين قال تعالى اراوي هيني ولقد يسرنا القران قران كوافي مبين لي الذكرى وربتته دفو بينه فهل من متذكر مد وانسى موجود ميه الى وكنوا غوا غير ثمود ملي بيريين عليه السلام rususha adan waxa soo biray allah usushuuna wa isku midow toowxiiku wa isku mid saastareedii xal fasul qalbi beeride كذبت ويبيردي ثموت ويبير ثموت بالنذور كذبوا صالحا وتكذيب الرسول الواحد تكذيب الكل وتكذيب الرسول الواحد كالتكذيب كت... الكل معاهم يدعي الابيري اللهم ميت معاهم يلي واحد ومرسلهم واحد أصول شيء اللي لا مرسل كصادرين وعالله وا الله كيدنك و البيري دا سعودو رير سمود بنو ذوري رسول شيدي غيينو دا و بايريين هل رسول بيريين على غير ضمان رسولتو بيريني فقاروا وحير هذه ابشر واشتقاب انا طريق مراعنا بشر بشر بشركم مننا انا غنغامي بباشركو وحيدن كير دي انسان طريقه محل بشر راى محل قه ان انك انكما ميت ا ميار طمان فاعنا ان ان انك ايمان حتى رحم يربن ايمان اي اني طرحناه حتى رحم ولا في ضرر باب ايام كسور ما يوا سوري ولي قد وعلان يرتقم ماكدوا شنو حالكم القي الذكر Gue se referred on kaksí r�ikile, allako johtul onud band vaide halva sellestudud ki teisega jeden, on씨 mulle asa klassam. Haabud jae. Kul ei äges krai helal, a recognize لا تحق الشيخ الذي أفلقه وإترام مشهوداً بيري بعد ذلك النبي صالح وحيره دين أيها قلنا بيهما ينصالح كليه إليه ونقلنا بيهما أغلق بعد ذلك يهو صالح كذب وبيانبادان حيره دين غالبه ببيانبادان هاسو عشره كبريه إليه آه حيره ومن كبريه يقول لأني كارغي هالفراو سو كبريه الله يريه هالفراه waxa ugu raacaya aqalkiisa teleeli samaylaw waxye illaa uu soo diibay say ku ayaga kuulay qara ta hala ilaahay wuxuu yiri way aqaanu way ugu dadona reer samuu gaddan سيعلمون وقدن بالريا يغدون منكم بيأمبادانها بيأمبادانها اي الكذاب بين بالانا بين بالانا الاصير كباي معيقا سوى رسولك ايغا كل يغدون حقيقه ان ايغا هاي حقيقه ابي waa yareen aragay codi raasi aan u yaqiirayno maga xasan lahaa haa kirmam taqtoom biroto maato ma isloo haddii wax way dhawdayba daga xas ka soo baxan aan 12 12 kin birogu dhamaabay markay daga xan ka soo baxba horay wax ine ka baashaygo warkay jooga ma ya hadabna tuustaa ku rumaynaan daga heeyan tod for say how mudu هل عام الضضم؟ ومارك المعلان أي كل يعانك الضالية ومعظم هشاس وهل معجزات عالك كل يدى مالين عبا مالين تغياء عالك الله وقال إمام كل يدى مالين إذن كنا مالين ككل عبا عاميه من الإسكال عبا هنالطار عنين خلصوا كلي إلا وغيري سبحانه مارك يبالبالين هاشي قال رسولك كو وغيري إننا أمام المرسلون ما قطي حشكو يصبحين أياما أنا كو يصبحين أياما فدنة الامتحان لا امتحانة يا الله وامتحانا فدنة الامتحانة نصبحينه إن الله يقول الله تحربي ولا امتحانا فارتقيه مصوك قريبته وستبر اسكى السبب افلقى يا يا عيدا مالك هذا حقا شيرتوله عائل يوم سبب انما ابي قسمه قوي بين بحر والا قين او كل اي ابي امره ما ريله اي وركل اي ايانو ما ريلهن مرق كل شرب كالاب منثس كالاب كتو بالعب منثس معتبر ومجلسه حاضر من كانت نوبته فخكل كاسه سو حاضر او امال اما وهس ابو وهيك حاشر الدلاله بوان سنه وتا سنه وميلوا على الصبح او يرجع الدله يطلك ككافر بلا ي والله همر نصيف درك يقول على ما جبلوسه اترك بلا كارعده فنادوا صاحبهم ساحبك بيو دواق حقن واعكر ناقه وكيش دلي واكدار ابن سالفه لبيتي عوديه. ابن سالف ونصيبك ضغناء ويه وشيطانك نصيبك ضغناء فنأده ويقوله صاحبهم ساقين كود فتعاده واسسي أنا شقنا له فتعاده اي على قتلها هش ديرك يقولني غيره واشقدي أنا اسكال شقنا انا كاكافي نأيته اما فتعاده الصيفة سيبت يقاطي فعقرها الشيء يفديل أيضا أنا بالتفصيل فكيف قال تعالى الله العبيري فكيف صدره كان على عداب عدابي دي دي كان سي سي سي عداب كيدي أنهير ثمود عدابي والمذوري وثمرته إنذاري ديدي أنهد لغي أعقاده وهي راكي كما شيء سيساء المخضر الله بنوشي رسيد عنه مرضي إنّا أنّا أرسلنا الواق برميح عليهم كوركونا رئيساً سيحةً قايراً قايراً سواحدةً كيبير ما التمريراح في مخلوق التمريراح مخلوق مالك تمر ملك ملك جبريلا هل مرفوض الواقع أركاس هو وطنوه وضرب إلا هو إذي فاكهانو واحد مضاقش كان جيدا قال لي بربوراي و أخرى بربوراق نوده إِلَّا الَّذِينَ فَكَّرُوا وَعَلِمُ قَدْ كَهَشِيمِ الْمُعْتَبِرِ كَيْفَ هَرَبَ سَمَيْرَيْهِ أَوْ خَلَهَا كَرَبَ سَمَيْرَيْهِ بُرْبُكِ كَذَبَتْ أُقَل بُرْبُكِ يُكَذِّبُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَلَّهِ لَقَدْ حَقَّقَ يَسَّرْنَا وَأَوْفَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ قُرْآنًا كذلك أولاً يتعرضون إلى قوم اللوت النبي اللوت قوموا بشيء بالندور فرسولوا بشيء دقائيه وبرية إننا أنك أرسلنا وقت برمو إله عليهم رائع اللوت كوركو دا حاسباً نكحان قرورها إلا أعلى اللوت دين نبي اللوت إهلاتي سيئون معهرين نجيناهم اللوت إهلاتي سيوا بعد بعدين أهلا فلان مركضا فلان كواب جراء إلا أعلى اللوت دين نبل موت يا ايركيسي ما هاني انت كلي الا انقدر نجيناهم نبل موت يا ايركيسي وافد باليني وقت ارؤى ايام باليني نعمه لاجل انعام نعمين درت دد وبد نعمين طاسم من عند رقته نكاهته الى و يقول سبحانه كذلك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 kama sada iha iqab ka anwa kuu iqab noo wa ubediga iqom lakin kema ihsan faihida wa wallahi hauduuhu, tohra, badan, martidisi melaikti ihelagil headu melaikul jibrilu ملاعب تيو لكن ويذب اللي يراه وانوالي قرق وصوه بحنا قروح ضمن اسكسوا بيه وامتحان نبي اللوضه ايبان نبي اللوضه عمرتي اقاري اسلام تيحاسك نبي اللوضه ظالمات اهر عمرك اشارك بيخيدي مركاسي قالاب مالك استكيمه نبي اللوضه ادوه عركي يجولي وقلشي البابك وصوحي ليه البابك وكيسته ايجين البابك وصوحياني تشبيليه wala qadra wa wadduhu wallahi la qad haqiqi rawduhu nabiy ludu hay ka dalbabe am goifi martigi si fadanas ma wa masahmalu ilay il ahyun iluhudi mal gibril markasa ولا قد صبحهم والله لقد حقيقه صبحهم وحقوا باريستي بكره صباح بي علال علالكم مستقر دائم اه امركو نفته كقاده عذاب فذوق فقلنا اللهم كل ذوق الذبيه علال علال كيده والندوري اي واحد دميدان وسامرات digide ide mire heedi beldi yasarna wallahi yasarna quran na darede da subhanahu Fahisho on un kof kohe ja samane, passo ahrank on rang, rang, kedurien, rang, isfulaya, issamaine, irahei on kohe edasi, edasi, ankon kohe, irahei on marakonti, mille kujulus on, irahei on marakonti, mille kujulus on, irahei on, mille kujulus on, mille kujulus on, mille kujulus إلهي و إلهي سبحانه كذبت و بيني لاقوم اللذين ما بيو لاي لوقوم كيسي بالنذور ماصلش الدقه هي هل رسول قف كبيني يا رسوش هذاك اسوي بيني ولا بيني حي لا الله صبيري اسكو اصل ما ولا صبير إلهي و إلهي سبحانه إن عنه أرسلنا وحن قدرني عليه رير وذكرتوده حاسبا دغ خان يارو ضروره حق illa ala al-din nabii lood ee heladiisa marka laga reebo ne jeeni naahum nabii lood ee heladiisa waabad baadinay bisahar waqti erood sahab oo sahriyal ka kamid ana karo saasa lo'sar fi ta soro ta soro min indina atta makaa arifana la kagashay kana oo inahay u gargaaray rusulshiya intii rumayday inaysan saas arin taqtay automatic ahayn ee qof kasto rusulka Alla u soo diray raaca kitabka Alla u soo dejiyay raaca والرسول <سؤال> <سؤال> يا إنتي رعليه أنبت بأديني أنبسي كو أضل مرأي ماهو إليه رمان شكرا قد كشكريه قد قصته كشكريه إنعامك نعمينتي اللي والرسول شأو صادر وكتب سيوداجيه الدون كنصري قالوا ليه يا إيه آقرانة تعالى إليه غيري ولقد أنذرهم قوم اللوت مضلوت وأدقي ولا قد انذر النبي لهم قوم لوث و خوج ديغاي بادشا تناقرا دي صغيرا فتنارو لكن كما يسن فايديسن فتنارو ولا مرمين بن دور الرصوش ديغيدي مالووداي لامرمين رسوشو دان مارك ايغو لامرمين ليميدي ولا قد رو ودوه ان تاس وخايو كاسي غودبين ملائقتي او maraabti yahay iska soo dhigeen wiilal qalyaraha qurux badan oo qarxo hain manabi moodaydu yimaade nabrunu tuu amartii qaaday haaski soo qof daalmada ah a isha rabbixii marko ay uu awr ku heshiyeen mucriminta yayaadu markii martay timaad inay ishaaladaas bixido markaas ayagoo yaa yimaade gurigi uu galshey albaabki ولا قدر ودو والله لا قدر حقيقه خاودوه ناب المضو حي كدال بابن قوم ولود عندي في مرتي ديسي اسكيو اف امورك سين اولي وريغل له مرتي ديده ورا بابن ليدين حساسكينا ايام ما كنت فين تصوبحاي او هل بالصا غرب ابو ضفت ماركاس عندي حتى ميل غدن ملك جيغد لامد Aayyunahum indahudii Faduku, fakulna allahum Wahan kunniri, duku de demiee, adabi, hadab keiga, wad nuduri Iyawwa thamarata Nedaari Digidaida mireida de, de, de demiee la Wa laqad sabbakham wallahi laqad haqiqe sabbakham qawmullut vahakuu edbaristee Bukratan surahvi hadab اذن هو مستم مستقر راسخ مستقر دائم او دائم متصل بعذاب الاخره او مركه مفتو كدخبي ان تاس حاننك كوداين عذابك اخره او بلوداي موق تعطي نفت بركه على قوف حاننك دايو او واخ كضمبيه لكن عذاب قبرك يا الله كي اخرها وا كضمبيه قال تعالى الى هو فدوقوا أي فقونا الله محمد كنر دوقوا دبي عذابك حداب وصمرات إنذاري إيا دبيد دايدا مرهي فدوقوا دا دبي عذابك حداب ونذوري وصمرات إنذاري دبيد ديان ديجاي مركا ديد دايد مني كأن شئيبا لدبي ولا قد يسرنا والله لقد حقيقه يسرنا القران القران كواساهل انه يري لذكري وانا درتيهو وسهلني فحل من مذكري ميد وين سمى موجود ما يا ولا قد جاء ارى فرعون والله لقد حقيقه جاء و حقوي ارى فرعون فرعون يهلكي سي ام او نبي موسى كذبوا رباني الفرعوني االكيس باعواك ياكني كلها قامت فاقدمه واقرنوه الى هيرى اقبع عزيز من حوض قرشلي سنقامم ايزيس كيس المقتدر الاوله على ما يصلح ودور قالت تعالى اليه هيرى مَن يَا خَيْرٌ كَخَيْرِ بَلَدٍ مِنْ أُولائِكُمْ إِذِن كُوَاس لَيْن سُؤْشِغَي أَمْلَكُ مَسَوْحَ إِنِي سُقْنَتَي بَرَاءَةٌ بِرِقْخُ شُئَتْ دَيْكَتِين مِنْ الْحَجَابِ فِي الزُّبُرِ كُتِمْتِ هَرْمَيَ إِلَى كُغُسْنَاتِ فِي الزُّبُرِ كُتِمْتِ هم يقولون أننا سي مشركين تواحيله نحن أننا نقول شميعاً شماعاً شماعاً سوء من تصير لأنه يدارك اسكحي لنه قال تعالى إلى وغيري سيهزم ويلة شديدونا الكامع قالنا شميعاً ويولون ويلة شديدونا الدبور أهل أدار دبيال اي ليس ما وقع به من الهلاك في الدنيا تماما عقوبة واحة الدوم كقدحي ما احن عقوبة اللو مطلعك اللو ميستيرا ما فوضالك بيساس احالك اي متقدرن اقدم بي بلي ساعة ساعة قيامه موئده ووقتك اللو بل بل بي بلي ساعة ساعة قيامه موئده ووقتك اللو بل والصاعه صعب قيامها اذهع كمصيبه وي وعمروا ايادنا كحرار الى وين نروحوا غير سبحانه وتعالى فرعون يقوم كيسي ملي كي يمهد رسولك الله موسى اه وي ولالكي هارون او اي بشار يرا يرا دين هاد الصعاده الدنيا راهي بدبدهيده الاخره راهي أين عذاب فألون قد يجيب يرادان هذا بين ذلك الدون كان عذاب أبليه في العاقران العذاب سقال آيات الظهر بالله صبراين حياتوسين كله هو ديده ونحن هو أكون قادة ديده دي. قال تعالى إلى وحيري ولقد جاء آل فرعون والله لقد حقيقي جاء وحيري من آل فرعون فرعون يلكسي أن ندور الرسول شدقا إياه رسول شدقا إياه ناوي النبي, النبي هارون ناوي kay garu wa gayniye bi ayatina ayat ken ayat ken abi musa ya erul siye e saqal ka ha wa gayniye kulha damantet fa aqadna hum wa qabannu ilayhi rid aqba aziz ay aqda tawil mid huk ya مشركين إذنك جالدين مشركين تعالى بمحمد الدين صلى الله عليه وسلم على الله هدلا أكفاركم إذنك مشركين جالدين ميا خير خير بضان من أولئكم جالدين صلى الله عليه وسلم حاجة كيف قير بدنتي رسولك أجوب فضلي قبضناه رسول جاد ببيني دين كتابك كتب تعلق هو ينرواب ببيني kuwa asu maka rusulshu loobire deeniyee ku tumki tumt ku tumti looso de chebiree arabaa mooteer idinka rasuulki rusulshu abu fadliga baad nay beeride kitaabki ku tumtu ugu weynana wa beeride maxaa ku badbaadidee في الزبور قد طبت الا سود جميع في زبوري أي في القطب السماوي قطبت سرى لقد سودت هي من هي قورنيد اذا كان محمدات بيندان قران كان بيندان لدينا طابا ما ما يفشل ام يقولون ان وحي الى يكون محمد جاني نحن عقو جميع أي شمن جمعا ما هاي جمع امم تفسر قرقارساء استفاعه عقدوا اسك دفاعنا مسائل ثيليه ilaa qulii sayu heesamu wal cheed doona al jamu mel dabu arish yar الله bisay isagoo ku jira nabigu ilaahi qayada waa ku xil ciliday waan kugu filantay bariyadaa rabbina waa ku gargaara marka intaan ku jooji wad ku cil wa arar wayah galab wayah ilaahu ايه ليس ما وقعت به من الهلاك في الدنيا تمام عقوبة فيه. هلاك داس أما أما الهلاكي اما قاله ببادر القولة ايه اما قوم هلاك للهلاكي خير عاد خير ثموت قوم اللوت فرعون ينترى عضي بما قال هذا الهلاكي عقوبة كبه عضي ماهن عقوبة دي وطماشرة وحاكمت عذاب القبرية عذاب في آخرة ساسوية يروع الرب سبحانه بل ساعة صاعب قيامه موعدهم ووقت لا يبا له لو بلقى وقت لو بلني وي وصاعة صاعب قيامها ادهى ايدا المصيبه وي وين يراك او هلك دون ايدا او غدره كحرار عذاب كده كحرار عذاب الدنيا ان المجرمين القعاده في طلال من باغي يقي سوي ايا واسعور ولي ويقال لهم وحنا لغري يه يوم ما لي يسحبونا يوم ما لي وحنا لغري يه يسحبونا لوجيه في نار نار تذخيده على وجوه وجيالكوده كركوده وحل له يه دوقو ددميه ما سقى نار سقرات فيها شديده قال تعالى يروو يري ان انه كولاشاين اي خلقنا واه ابو كل شيء شيء, إيا قياسا شيء ام انتس خلقنا هو ابو ري بقدر كو ابو رني ووضع هنا ار معهم كل شيء ان عمرنا شيء بركان دوما ان ابو رنو الا واحده وميت واحده يسو كلمحين كلمحين بالبصر ايش اوع لغسي لميده البرق سي لا واحده تواميت واحده بسو كلمح واحوين بلك لميت عبالبصر ايش ولا لغا سيما بلك لغا سيو كون اعلى يا شيخ امرك ابو رفا يقول ولا قد اهلكنا والله لقد حقيقه اهلكنا واهل ابن الهيري اشياعكم كوي ان لميت كاها قال ابن نجم محمد صلى الله عليه وسلم اشياعكم اي اشباه اشباهكم في الكفر كوهي قال ماذا إنه قولا مدكاها وهلان من مدكر مدوان سمامة جراء وكل شيء شيء دمانتز شيء فعلوه أي صميين أدام في الزبور كتبطا ملائبت أي وحكو قرطوك السغير وكل صغير مدوان إيه وكبير مدوان مستضرب مستضرب والقروكو تبتا ملاعبتوها ايدالوغو قرأ إن المتقين بطك الله كبقى في چنات برجة لنحجر يكسرنا دي إياوة النهار وبي في مقعد صدق مكان فرد هم وإلى هاي بان باقي يكسرنا دي مكان فرد قاسو عند مليك بقر اكتصار الله بقر اكتصار مليك, مليك رأسه مقتدير أوده وحلو حضانه وحلو حبك عاجزين إن المجرمين قالته في ضلال باضي أي كل سنة بين إياه وصحور والي يوم يسحبون ويقال اللهم قالته وحل وليه إياه يوم المالي يسحبون للجيد في النار النار طبيعي على وجوه وكيالكو لكركو لنبولات جيدها وحلاليه دوغو قالت النبي مصة سقرة نارتا سقرت تغشده انه انه كل شيء اي خلقناه واغورنه كل شيء شيدا مهانتز خلقناه شيء كستا واغورنه بقدره بتقديره كامبيرا كواغورنه يا قياسانو تلقلنه وما عمرنا ارن كياغا ماعهانو الهي اي شيء ira arab ma ijid shay marka aan doono ina wax jira ka dhigno ar anarka an amrta in maahan illa wahidatu wa hawmit wahidatu su kallam bil kalimat an warq lamit ah bil basar isha wa laga siyo il birq siway macnaa kum wa alla laa fayaqoon wa ana مر كان رب نصي في انه واحد جرا قدكم الا واحده وحلم واحده سوكل خبلك لميت ا بالبصار ايشا بلك لاسيوا ولا قد اهلكنا والله لقد حقيقه اهلكنا واهلكني اشياعكم اي اشباهكم ونذايركم في الكفر قوي ايلك ايل لميت اها وقالنوا انكم لميت اها واهلكني فعلنوا التذكر ميد وكل شيء شيء لما أنت شيء وكل شيء شيء لما أنت شيء سوف أعلوه أدوامه أي سمية في الزبور كائن في الزبور كطبت مرائبت أي هيد الكسوبية كطبت أي سمية مرائبت حفظت وما شكرت وكل صغير شيء يرقى لما أنت وكبير شيء ويرق مستدروا على هل شيء اللي قرين لا ee noo muftaqina dadka Allah ka baqa fi jannato beer geedaha ay ku sugnaadeen iyo wa nahar webi webi yaan ka han dhanaar wey buufre ee laakiin waxa wayn وعن باقير الله به في مقعد صدق مكان فضي ورنع أيه كسونادي المتقيم مكان فضي قاسو عند الملیک اللبقر اكتصى كسونادي ملیک قاسو مقتدر وحوال بأوود الله سبحانه وتعالى صلى صل الله على نبينا محمد